يا ابو الفرج يا ابو الكلايف يوم لابد من يا ابو الكلايف يوم قضينا العمر ضيم وقهر وهموم العجل نقسم عليك بمنحر المظلوم العجل نقسم عليك بمنحر المظلوم راويهم حيدر وافعال راوي شد شد على المهر وتعنر وسعدك شد على يا راس الكبير اللي ما يحب طروق يا راس الكبير اللي ما يحب مشكورين رحم الله والدي